انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أَمْ حسبت أَنَّ أَصْحَابَ حَسِبْتَ الْكَهْفِ وقالوا ا ل ر ي م ك ن مِنْ و ا آيَاتِنَا عَجَبًا إِذَا ْْ الْكَهْفِ ف ف ِ إِلَى ت ت ي َََُُ ل ا ق ربنا َََّ اتنا َ ملا ِ ن ْ دنك َُ رحمه ََْ و َ هيئ لنا َ من ِْ أ َ م ْ ر ِ ن َ ا رشدا َ فضربنا ََََْ على ََ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 هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آ ل ه ة لولا ي ا ت عليهم لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن الظلم ممن افتلى على الله كذبا واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته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 قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوم لو بعض يوم قالوا ربكم أ ع ل م بما لبثتم فابعثوا أ ح د ك م بورقكم هذه فابعثوا أحدكم المدينة بورقكم هذه إلى فلينظريها أزكى, فلينظر ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أ ح د ا انهم إ ن يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم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 إلا م ر ظاهرا ا ء و ل ا ت س ت ف و ي ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيث الشراب وساءت مرتفقا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 يحلون فيها من س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 وفجرنا خلالهما نهره وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر من كماله و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله لا قوه الا بالله ان ترن ي أ ن ا أ ق ل منك مالا وولدا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 وهي خ ا و ي ة على عروشها ويقول يا ليتني لمشرك بربي أ ح د ا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ه ن ا ك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كمائنا انزلناه من السماء فاختلط به, فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح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 إبليس كان م ن الجن ف ف س ق ع ن أمر ر ب ه أفتتخذونه أ وذريته و ل ي ا ء من د و ن ي وهم ل ك م ع ل و م الاسلاميه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 يا ايها الذين َ زعمتم ََُْْ فدعوهم َََُْْ فلم ََْ يستجيبوا ََُْ لهم َُْ وجعلنا ََََْ بينهم ََُْْ موبقا ًَِْ وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ت لن يفقهوه وفي آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذن ب د ا وربك الغفور ذو الرحمه لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القران اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا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 فانطلقا حتى إ ذ ا ركبا في ا ل س ف ي ن ة خ ر ق ه ا قال اخرقتها لتغرق أ ه ل ه ا لقد جئت شيئا امرا قال أ ل م قل انك ل م تستطيع معي صبرا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 ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ م ط ل ع الشمس وجدها تقلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد ح ط ن ا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى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 قال ما مكني ن فيه ربي خير ف أ ع ي ن و ن ي ب ق و ة نجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر ض عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من ربي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 أ ن يتخذوا عبادي من دوني اولياء إ ن ا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم ب ل خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا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 فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزءا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 فليعمل م ن كان يرجو ق ا ء ربه ف ل عملا, عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ربه أ ح د ا